بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه قال المراد رحمه الله تعالى قد لفظه مشترك يكون اسما وحرفا فأما قد الاسميه فلها معنيان الأول أن تكون بمعنى حسب تقول قدني بمعنى حسبي والياء المتصلة بها مجروره الموضع بالإضافة مقدره الموضوع بالاضافه والصواب والاصلاح بالمضاف وقوله بالاضافه هل هو يعني صحيح لا ليس صحيح لا نقول هو صحيح على معنى السببيه صحيح على معنى السببيه اما على جهه التعليل فلا قال مقدره الوضع بالاضافه صواب بالمضاف ابلغ على الراجح أن المضاف إليه مقرور بالمضاف هذا هو الأرجح الاعراب لماذا؟ ما هو السبب؟ المضاف عامل لفظي والاضافه عامل معنوي والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي ومقدم عليه عند الترجيح بالاتفاق والأمر الآخر أمر الآخر الأمر الآخر يعني أن ال أن الإضافة هي مجرد عيش، مجرد سبب، مجرد سبب، والمضاف يعني لفظ عامل، لفظ عامل، هذا أمر، والأمر الثاني ما هو يا إخوة الضمير يتصل به، مثلا أقول غلامك، غلامي، غلامهم. وقاعدة في الضمائر قاعدة في الضمائر متفق عليها أن الضمير لا يتصل إلا بعامله قاعدة أن الضمير لا يتصل إلا بعامله الان غلامه إليه بما اتصلت بالمضاف إذن المضاف هو العامل هو العامل إذن المضاف هو العامل نحن اذا قلنا الراجح, يعني, الراجح يعني بدليل يعني بنظر صحيح مناقشه وقال بالرضا هو يجوز اثبات لون الوقايه وحا وحا وحذفها والياء في الحالين في موضع قرن هذا مذهب الشيبيعي واكثر البصريين الثاني ان تكون اسم فاعل بمعنى كفى ويلزمها تنوين الوقايه مع ياء المتكلم قدني كما تلزم مع سائر أسماء الأفعال ولياء بها في موضع نصب موضع نصب وهذا القسم نقله الكوفيون عن العرب وقول الشاعر قذنية من نصر الخبايبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحد ليس الإمام بالشحيح الملحد قاله حميد الأراقط قال هو حميد الاراقط قد ني من نصر الخبيبين قدي يعني اتى بها ما اشتمل على النون ومجرده من النون قدني وقدي جمع بينهما جمع بينهما ليس الامام بالشحيح الملحد قال يحتمل قوله قدني وجهين احدهما ان يكون بمعنى حسب قال وس والياء في موضع جر ولا الثاني ان يكون اسم فاعل اسم فعل قال يحتمل قوله قدني وجهين احدهما ان يكون بمعنى حسب والياء في موضع القرنة الثاني أن يكون اسم فعل والياء في موضع نصب قوى قوله آخر البيت قد يحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن يكون بمعنى حسبه ولم يأتي بنون الوقاية على أحد الوجهين وثانيها أن يكون اسم فعل وأحده النون ضرورة وثالثا أن يكون اسم فعل الياء للإطلاق وليس الضميرا واليان إطلاق وليس الضميرا. إذن فعل قد قد قدي قدي كالكسرة. قال وأما قد الحرفين في مخصص المخصص من على الماضي بشرط أن يكون صرفا وعلى المضارع بشرط تجرده من جازم وناصب وحرف تنفيس هذه شروط دخول قد على الفعل الماضي المضارع. وأختارت عبارات النحويين في معنى قد فقيل هي حرف توقع وقيل حرف تقريب قال الزمق شريف نوصله من عصره الحرف حرف التقريب وهو قد وهو يقرب الماضي من الحال إذا قلت قد فعل ومنه قول الماضى قد قام الصلاة ولا بد فيه من معنى التوقع فهي تقريب وتوقع بنفس اللفق قال سيبويه أما قد فجواب وأما قد فجواب هل فعل وقال قال ايضا في جواب لما, يفعل لما يفعل لما يفعل لما يفعل انسان يقول لك لما يفعل ماذا تجيبه قل له قد فعل انسان يقول لك هل فعل كذا هل فعل زيد كذا قل له قد فعل هل حضر زيد الدرس تقول ايش قد حضر هو معنا ليس بغائب قل هل حضر زيد الدرس قل قد حضر هذا جواب هل واذا قال الانسان لما يحضر لما يحضر زيد لما يحضر زيد كانه مستبطئ لمن حضوره فهو معنا ماذا نقول له قد حضر حضر قال وقيل حرف تقريب مع الماضي وتقليل مع المستقبل قال ابن الخباز ومن عبارة المطارحين في قد أنهم يقولون حرف يستحب الأفعال ويقرب حرف يستحب الأفعال ويقرب الماضي من الحال يعني ما معنى من أقوال المطارحين يعني من أقوال أصحاب السجع وأصحاب الالغاز اصحاب الالغاز المشجوعه كانت تسمى مطارحه يعني هذا يطرح لغز ويطلب الحل ما منصوب ابدا على الظرف لا يخفضه شيء سوى حرفي ما هو شيء دائما منصب على الظرفيه ولا يخفض الا بحرف واحد القواب ماذا القواب عنده وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تقرب وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تقرب هذه مطارحه قال ويقرب حرف يصطحب الافعال ويقرب الماضي من الحال قال وجدته انا وجدته انا ويؤثر التقليل في فعل الاستقبال اهدرك هذا من هو؟ المرادي يعني ثلث المطارحة ثلث المطارحة حرف يصحب الأفعال ويقرب الماضي من الحال قال ويؤثر إيش ويؤثر التقليل في فعل الاستبال كلام قوي, كلام قوي. وقال بعضهم ان دخلت على المضارع افضل معن فهي للتوقع وان دخلت على الماضي افضل معن او معن فهي للتحقيق نحو قد قام زيد قد يعلم الله ما انتم عليه قلوا قد يعلم الله ما انتم عليه عندنا قاعده مستمره ان قد مع افعال الله جل وعلا تفيد التحقيق أي هي نوع قديه قال مع افعال الله قال لو على ماذا تفيد التحقيق التحقيق فلا مطعن لمن ينفي علم الله سبحانه وتعالى وهم الزنادقه يعني يعني من يقول ان علم الله قليل وهم الزنادقه ليس ينفيه لكن يقول هو قليل ولا مدخل للمعتل المعتزله المبتدعه وإنهم يقولون ماذا المبتدع المعتزل يقولون قد التكثير أي هناك شيء يقع والله ما يعلمه إلا بعد أن يقع وهي أفعال العباد هي أفعال العباد هؤلاء يمتدعوا ظلان وبعض أهل العلم المحايله تكفيرهم قال الشيخ أبو حيان والذي تلقناه من أفاه الشيوخ في الأندلس حرف تحقيق إذا دخلت على الماضي بحرف التوقع إذا دخلت على المستقبل وقال بعضهم قد حرف إخبار تكون مع الماضي للتحقيق وهو ومع المضارع للتوقع تارثا وهو الكثير فيها وقد تكون معه للتحقيق وهو قليل إذا دخلت مع افعال الله فتفيد التحقيق قطعا سواء كان الفعل ماضي أو مضارع بالاستثناء بالاستثناء قال وقد تكون معه لتقيق وهو قليلا وقد تكون تقليلا وهو أيضا قليلا والإخبار في جميع ذلك لا يخالفه هو الخاص بها الذي تسمى به قلت وجملة ما ذكره النحويون لقد خمسة, خمسة معان الأول التوقع وقد ترد للدلات على التوقع مع الماضي والمضارع وذلك مع المضارع واضح نحو قد يخرج زيد يتوقع خروجه فقد هنا تدل على أن الخروج متوقع يمنتظر وأما مع الماضي فتدل على أنه كان متوقعا منتظرا يعني كان متوقعا في الماضي ولذلك استعمل في الأشياء المرتقبة وقال الخليل إن قول القائل قد فعل كلام لقومين ينتظرون الخبر تظرون الرد ومنه قول الماضي قد قامت الصلاة لأن الجماعة منتظرون تظرون القيام فيها لأن الجماعة تمنتظرون أيضا القيام فيها والدخول في حالها قال أثناء التقريب ولا ترجل الدلاث عليه إلا مع الماضي التقريب خاص بالماضي ولذلك تلزم غالبا مع الماضي إذا وقع حالا نحو قد فصل لكم قد فصل لكم قال وإن ورددون قد فقيل هي مق... فقيل هي معه مقدرة أي قد مقدرة وهو مذهب المبرد الفراء وقوم من النحويين وقيل لا حاجه إلى تقديرها ولا ظهر وكلام الزمخشري إدعى أن التقريب لا ينفك عن معنى التوقع وكذلك قال ابن مالك في التسهيل تسهيل الفوائل يقولون مثل جمع كاد أن يستوعب النحو لم يفت من النحو للقليل شيء بسيط جدا يعني شيء قليل جدا قال وكذلك قال ابن هلك تسهيل فتدخل على فعل الماضي وتوقع لا يشبه الحرف لتقريبه من الحال وقال ابن الخباز إذا دخل قد على الماضي أثر فيه معنيين تقريبه من زمن الحال وجعله خبرا منتظرا فإذا قلت قد ركب الأمير فهو كلام لقوم ينتظرون حديثك هذا تشير الخليل أثاه تقليل وقال ترجل عليه مع المضارع نحن إن البخيل قد يجود يعني يوم من الأيام إيش؟ يوم من الأيام هذا قليل إذا كسر الرغيف بكى عليه بكى الخنساء الذهقعت بصخري ودون رغيفه قلع الثنايا وضرب مثل يوم بدري يعني البخيل داء دا دا البخل ده دا عظيم جدا داء البخل ده دا عظيم جدا ولذلك قالوا رب درهم سبق الدرهم رجل له درهمان أنفق درهم وأبقى درهم معناه أنه تصدق بكم؟ بنصماله ورجل لديه يعني ألوف الدراهم فأعطى منها ألف ألف من الالف فل... فما يعتبر ماذا ما يعتبر هو من انفق الدرهم سواء ان ذاك اعطى 1000 من طرف ماله وذاك اعطى شطر ماله شطر ماله والله حسان قال ان الرجل البخيلة... ان البخيل ان البخيل قد يجود اولى الإثيان اولى عدم الإثيان بإنه لأن قهده ماذا يعني حصول القهد منه هل هو مؤكد او متوقع متوقع عدم الإثيان بإن يقول البخيل قد يقود وقال ابن عياز يفيد مع المستقبل التقليل في وقوعه او في متعلقه في الاول كقولها قد يفعل زيدا كذا اي ليس ذلك منه بالكثير لكن قد يفعل يعني قد يفهم قد يفهم زيدا الدرس والثاني كقوله تعالى قد يعلموا قد يعلموا ما انتم عليه والمعنى والله عز اسمه علم اقل معلومته ما انتم عليه وا هذا يعني ان هذا المعنى ايضا ضعيف والاولى ان يقال قد مع افعال الله جل وعلا ما لا تفيد التحقيق سواء في ذلك الماضي او المضارع على السواء قد مع افعال الله جل وعلا تفيد التحقيق طيب هذا هو هذا هون قال قلت والظاهر أن قد في هذه الآلة التحقيق كما ذكره غيره هذا هو الراجح المتعين عقيدة وواقعا عقيدة وواقعا هذا هو المتعين ونزع بعضهم في إفادة قد لمعنى التقليل فقال قد تدل على توقع الفعل ممن اسند إليه وتقليل المعنى لم يستهن من قد بل لو قيل البخيل يجود فيهما منه التقليل لأن الحكم على من شأنه البخل بالجود إن لم يحمل على صدور ذلك قليلا كان الكلام كذبا لأن آخره يدفع أوله قال الرابع التكثير وهو معنى غريب وقد ذكره جماعة من النحويين وأنشدوا عليه قل الشاعر قد أشهد الغارة الشعواء تحملني قرداء معروقة الخدين شرحبو. قوله قد قد أشهد الغارة الشعواء تحملني قرداء معروقة اللحييني شرحبو. الناقة ناقة. قد أشهد الغارة الآن هو في مقام الاستخارة. فقوله قد أشهد الغارة أي ال الهجوم على العدو بغته والعدو غافل على غره على غره وعدم علم بما يكاد له الغارة الشعواء يعني القوية العظيمة قال أحيلني قرداء قرداء قال والقرداء الفرس القصير الشعر والمعروقه اللحم والصرحوم الطويله المشرفه والوصف اقدر ب اقدر بالناقه لان الطول في في المحمول انما هو لمن النوق النوق هذا من قصيده تنسب لامرئ القيس وابراهيم مشيل وعمران من ابي ابراهيم أي نعم، أنا كلي يغيرون عليه هوا. قال ونحن ذلك من أبيات الواردة في الاستخار، قد أشهد، قد أفعل، فقد إلى جاء في قالوا استخار معناه تكثير قال قلت وجعل الزمخشري منه قوله تعالى نار تقلب كيكي في السماء، وهذا خطأ من الزمخشري، خطأ عقدي. لأ قد من أفعال الله عز وجل وهنا ماذا تفيد؟ قد من أفعال الله عز وجل ماذا تفيد؟ التحقيق، تحقيق أما نجعلها التكثير وأن الله يعني هناك قليل لا يراه الله من عبد وهو أفعاله وما يفعلها يعني افعاله المكنونه في نفسه حتى تظهر إلى الواقع اعتقاد باطل للمعتزله ورام بعضهم استنباط هذا المعنى من كلام سيبويه فانه قال واما قد فجواب لقوله لما يفعل ثم قال وتكون قد بمنزلتي ربما قال الهدري قد اترك القرن مصفرا انامله كان اثوابه مكف بفرصادي قد أترك القرن القرن هو المنازل في المبارزة المنازل في المبارزة سما قرن قال مصرًا أنامله يعني قد ضرب حتى شقه مصرًا انامله أعرف هذا دم قد سال دمه على ثيابه راح دمه على ثيابه قال كأن أثوابه يعني لماذا الذي يلبسه فيه بهرصادي الرصادي هو ماذا يسمى عندنا الآن التوت التوت الأحمر يعني كأن ثيابه قد عيش صبغت بعيش بالتوت بمعنى قد ارداه قد أرضاه قد أترك القرن مصورا أنامله كأن أثوابه مقت بهرصادي يعني كأنه قال ربما ربما هذا نصف تشبيهه بربما يدل على هذا للتكثير يدل على انها للتكثير أي في أي مقام في مقام المدح مقام الاشتقام قال وعكس ذلك بعضهم ذلك فقال بل تدعى التقليل لأن ربما للتقليل ربما تأتي للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا فإذا قللت مع ما أفادت ماذا تأكيد التقليل وإذا كانت وإذا اتصلت بها ما وهي في اسلوب التكثير أفادت تأكيد التكثير الآن فهمتم مع معنى كلام ربا على القول الراجح أنها تأتي للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا ثم رب الذي تتصل بماء رب المتصل بماء إن كانت في أسلوب التقليل ماذا تفيد تأكيد التقليل وإن كان في أسلوب التكثير تفيد تأكيد التكثير قال لل قال لأن ربما للتقليل وسات تحقيق معنا رب في بابها الخامس التحقيق وترد الثلاثي عليه مع الفعل الماضي المضارع فمن الماضي قد أفلح المؤمنون ومع المضارع نحو قد نعلم أنه لا يحزنك الذين يقولون جميع فعل الله عز وجل تفيد التحقيق بالاستثناء قال والحاصل أنها تفيد مع الماضي أحد الثلاثي معان التوقع والتقريب والتحقيق مع المضارع أحد الأربعه معان التق... التوقع والتقليل وتقليل التحقيق والتكثير هذه خلاصة والحاصل ما معنى الحاصل أي خلاصة البحث خلاصة البحث هذا معنى الحاصل في كلام المتقدمين أي ملخص البحث أو خلاصة البحث إذا قال أحد المتقدمين والحاصل هذا معناه في كلامهم ما هو معنى يعني ملخص البحث أو خلاصة قال تنبيه قد دل على التقليل تصرف المضارع إلى الماضي ذكر ذلك ابن مالك الظاهر أن الدل على التكثير كذلك وأما التي التحقيق فإنها قد تصرفه إلى الماضي ولا ألزم فيها ذلك هذا معنى كلام ابن مالك قال واعلم أن قد مع الفعل كجزء منه فلا يصل بينهما بغير القسم قال مع الفعل كجزئ منه ومن الذي يعني مع الفعل كجزء منه كالكلمة الواحده الفعل ما ماذا فاعله والمسدى مع خبره وأيضا هل مع الفعل هل مع الفعل كجزء منه كهل إذا ما رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولم ترضى بفرقته كهل إذا ما رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولم ترضى بفرقته قال واعلم أن قد مع الفعل كجزء منه فلا يصل بينهما بعير القسم كقول الشاعر أخالد قد والله أوطأت عشوة وما العاشق المظلوم فينا بشارقي قال في كقول الشاعر قال هو أخو سيد بن عبد الله البقلي وقد لفق بعضهم بين صدر هذا البيت وعجز بيت الفزدق وقد أوطأت عشوة, عشوة أي ركبت امرا غير بين ما معنى أوطأت عشوة مثل يعني ركبت أمر غير واضح يعني مشيت في شيء غير متضح تماما والله المستعان يعني قال اوطات عشوه يعني شيء ما ما تبين فيه ما رايته تماما يعني ولا عشان الذي لا ابصر ليلا قال وقد, وقد يحلف الفعل بعدها إذا دل عليه دليل كقول النابغة أزفت ترحل غير أن ركابنا غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكان قدي ما معنى وكان قدي وكان قد زالت أي كان قد زالت والله أعلم والله أعلم قال كم اسم لكلام اسم لعدد مبهم الجنس والمقدار وليست مركبة خلاف الكسائي والفراء فإنها عندهم مركبة من كيف التشبيه وما الاستفهامية محذوفه الالف وسكنت ميمها لكثرة الاستعمال وسكنت ميمها لكثرة الاستعمال وكم لها قسمان استفهامية وخبرية أما الاستفهامية فلا خلاف اسميتها وأما الخبرية فذهب بعض النحويين إلى أنها حرف إلى أنها حرف أيش؟ تكثير لأن كم الخبرية تقال في مقام الافتخار تقول كم مال أفاء وأقرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا تقول كم مال أفادت في يدي وكم عماء ملكت وأعبد هذا من هذه من سجعات الحريري في الملحه وأقرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرة تقول كم مال أفادت في يدي وكم اماء ملكت وأعبدي يعني بمعنى أنها ايش افتخار مقام التكثير مقام التكثير والله المستعان. قال إلى أنها حرف أي حرف تكثير بين قوسين تكتبها في دفتري قال ولذلك ذكرتها في هذا الموضع ذكرها على ايش للخلاف في كم خبرية فهذا مختلف فيه والراجح أنها اسم. قال ولذلك ذكرتها في هذا الموضوع الصحيح أنها اسم ودليل اسميتها واضح تقول كمالا أفادت في يدي يعني الإخبار عنها الإخبار عنها أنها للإخبار ولا يخبر إلا بأي لا يخبر يا إخوة إلا عن اسم الاخبار والتحدث لا يكون الا عن اسم لا يكون الا عن اسم قال لها قال وصيا انها يسوون دليل الاسماء واضحا ولكم احكام كثيره مذكوره في بابها فلا حاجه هنا لذكرها والله سبحانه اعلم والله سبحانه اعلم والله سبحانه وتعالى طيب ان شاء الله لهنا سبحانه وهنا تنبيه هنا تنبيه الصفحه التي سندرسها غدا نقلها الطابعه الذي صور هذه الطبعه من ايش من موضع اخر لكن هي موجوده عندي تصوروها ثم تخرجوها ورقه وتقصوها وتلصقوها كما فعلت أنا خرجتها ورقه ثم قصيتها ولصقتها عليه الصفحة الثانية الذي بعدها صفحه مائتين وثلاثين وستين كم عندكم صفحات كم؟ لكن ليست أيش هذا هو هذا هذا يصورونها ثم طوعونها. جزاكم الله خير.